إ ذ ا ع ة ب ر ي د ة تقدم الحمد لله الحمد لله المحمود وحق له و يحمد الواحد الاحد المعبود وليس لغيره ان يعبد أ و ج د الموجودات من العدم على غير مثال يعهد شانه جليل وعطاؤه جزيل وخزائنه لا تنفد قدرته ا ز ل ي ة وعظمته أ ب د ي ة وبقاؤه دائم على الدوام سرمد واشهد ان لا اله إ ل ا الله ش ه ا د ة بها على الدوام نشهد و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله ما طلعت الشمس على أ ع ل م منه و أ ع ب د صلى الله عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وازواجه و أ ت ب ا ع ه ومن تعبد أما بعد, فيا مسلمون. اما بعد فيا مسلمون اتقوا من أ م ر ك م بالتقوى واستعدوا لما أ م ا م ك م بالبر والتقوى و أ ك ث ر و ا من العمل الصالح فنعم ا ل ع د ة والابقى عباد الله إ ن م ا الموت سبيل سلوك يرد فيه المالك والمملوك ناداهم عباد الله الجهال والعلماء واستوى فيه من في ا ل أ ر ض والسماء والرجال والنساء إ خ و ة الاسلام من نعم ومن ا ل ل الصالح والإكرام و م هذه الفرص والنعم التي ح ر ي ة أ ن تقتنص وبالجد والاثم والاستثمار أ ن تخص شهر شعبان وما فيه من الفضل والامتنان فمن فقد ذلكم سيامه فقد قالت الصديقة بنت رضي الله عنها وعن أبيها وما رأيت النبي قالت الصديقة الصديق الله صلى رضي أبيها رأيت وما الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إ ل ا رمضان وما ر أ ي ت ه أ ك ث ر صياما منه في شعبان متفق عليه وعند مسلم كان يصوم شعبان كله إ ل ا قليلا فصيامه ف ض ي ل ة فعلى المسلم و ا ل م س ل م ة ا ل إ ك ث ا ر من صيامه على حسب ا ل ط ا ق ة أ و من أ و ل ه أ و اوسطه أ و اخره م ت ت ا ب ع ة أ و م ت ف ر ق ة والمرء امير نفسه في صيامه فلا حد ولا عد ومن عمل صالحا فلنفسه وصيامه قبل رمضان له حكم و أ س ر ا ر فمنها ا ل ت و ط ئ ه ي ة ورفع ا ل ك ل ف ة و ا ل م ش ق ة ليدخل المرء في صيام رمضان باستعداد ك ا م وشغف جام و ف ر ح ة و ا س ت م ش ا ر و أ ن س و أ ن و ا ر فهو م ق د م ة لشهر كريم وتمهيد لشهر عظيم ولينه إ ذ ا هو م ح ف و ظ بصيامين مستحبين فالصيام قبله في شعبان وبعده, في وبعده ست, شو ست شوال وهذا ك ا ل ص ل ا ة لها س ن ة قبليه وبعديه فشعبان كريم بين شهرين كريمين رجب ورمضان ومن الحكم ثمه سيد ا ل أ م م أ ن ه شهر في الغالب تقع فيه ا ل غ ف ل ة وتندهش ا ل أ ذ ه ا ن والفكره تكثر فيه الشواغل والمطالب والماكل ثم ا ل ع ب ا د ة وقت ا ل غ ف ل ة لها أ ث ر و م ن ز ل ة فصيامه يعلق العبد, يعلق العبد قلبه بربه و ي ت ص ن بخالقه ويذكره ولا ينساه بينما تجد كثير من الناس غافل الله ومنها أ ن ه مذكر برمضان وتمرين على ط ا ع ة الرحمن وتدريب على ا ل ع ب ا د ة و ا ل إ ح س ا ن ولهذا تجد ا ل أ م ة في صيامه ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن و ر و ح ا ن ي ة رمضان فيدخلون في الصيام ب ق و ة ونشاط و ف ر ح ة واغتباط أ ي ه ا المسلمون ا ل ع ب ا د ة حين ا ل غ ف ل ة لها أ ث ر و ف ا ئ د ة فمنها أ ن يكون أ خ ف ى بين أ ن ا س قد غفلوا في الدنيا و إ خ ف ا ء النوافل لها, له لها, لها سر في ا ل إ ي م ا ن واللذه لا سيما الصيام فهو سر بين العبد وبين ربه ومنها أنها انه أ ش ق على النفوس و أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل اشقها على النفوس ل أ ن النفوس ت ت أ س ى بما تشاهده وبمن تراه ف إ ذ ا كثر الفاعلين سهل ا ل ط ا ع ة الطائعين و إ ذ ا كثرت غ ف ل ة الغافلين وقل العاملون وشق على النفوس العمل ل أ ن ه ا لا تشاهد إ ل ا ا ل ب ط ا ل ة والكسل ولهذا فضلت بالجد والعمل ومن الحكم والاسرار أ ن المنفرد ب ا ل ط ا ع ة بين أ ه ل ا ل م ع ص ي ة و ا ل غ ف ل ة قد يدفع الله ب أ ه ل طاعته شؤم أ ه ل م ع ص ي ت ه لولا الذين لهم ورد يصلون ل واخرون ل الذين لهم ورد يصلونا ورد و آ لهم سرد يصومون لدكتكت ارضكم من تحتكم ش ح ر ا ل أ ن ك م قوم ش و ء ما تطيعون ا فلولا دفع الله الناس دفع نفسا بعضهم ببعض نفس الأرض. لولا عباد ل ل إ ل ه ركعوا و ص ب ي ة من اليتامى رضعوا ومهملات في الفلاه رتعوا صب عليكم العذاب الموجع هذا الله الله عليه واعلموا عباد、الله. واسمعوا يا رعاكم قضاء رمضان الماضي من سفر أو مرض أو من من من مرض امرأة من حيض أو نفاس تدارك سفر نفاس حيض أن أو أو قضاء و ق ت ه و م ض ا ء ف ر ل م و ا ب ر انه ذ م ق ب لا حلول شهره ه ذ و ل يجوز ع ل م أنه ي الصيام ب ع د م ن ت صيامك ف شعبان ل لا و و ا ر د ت ص بعد منتصف شعبان ضعفه على تعمد هذا أنه كبار الشان والحديث الصحيحة الصليحة تدن على الجواز ومن المسائل أنه لا تعمد صيام وإمة ومن تدن يجوز قبل رمضان بيوم أ و يومين كما جاء في الصحيحين دون سبب مسبق او صيام معتاد ملحق وكذا عباد الله اعلموا وفقني الله و إ ي ا ك م لهداه ومنحني و إ ي ا ك م رضاه أنه إلى او ل ل ل لا سيما ليلة النصف ي ي سيما فيه ا أ احياء ل والدعاء أو التصدق والسرور والهنى ع م ر ة أو أو إ ل ي ل ة النصف بصيام ونهارها بصيام أو ويومها الاحتفال بها ويومها كالاجتماع على إ ن ش ا ء القصائد والمدائح والطعام وذبح الذبائح كل ذلك بدعه لا أ ص ل له وكذا من الأخطاء صلاه ا ل ا ل ف ي ة وتسمى ص ل ا ة البراء وهي ق ر ا ء ة قل هو الله أ ح د في ل ي ل ة النصف أ ل ف م ر ة فلا أ ص ل لها ولا تصح ومن ذلك بارك الله فيكم وفي وهذا وأما المشهور فيكم أيامكم المسلمين اللهم النصف أنها لنا ذلك الله ليلة ليلة القدر وهذا باطل المسلمين وأما الدعاء المشهور اللهم بارك باتفاق بارث اعتقاد رجالنا في رجال وكل ش ع ضعيف ولا مانع من الدعاء به دون اعتقاد اعتياد ب وبلغنا به ا رمضان ولا ن من دون سنيته فهو أو حديث ذلك تخصيصه في شعبان لا دليل عليه ومن البدع المحدده ومن القواعد المقرره أ ن لا يعبد الله الا بما شرع رسول الله قلت ما سمعتم و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم فاستغفروه إ ن ه كان للاوابين غفورا الحمد لله الذي جمع ما تشعب من القلوب ووفق من شاء للعمل الصالح المطلوب واشهد ان لا اله إ ل ا الله وحده ل ا م و الغيوب واشهد ان محمدا عبده ورسوله نال من ربه كل مطل مرغوب ط ل م صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وكل من بذل في سبيل الله كل محبوب أ ي ه ا المسلمون من العبارات ا ل خ ا ط ئ ة في دخول شهر رمشعبان أ ن ه يكثر فيه تبادل الرسائل والكتابات عبر المواقع والرسائل والمنتديات بتبادل التبريكات والدعوات و ا ل ت ه ن ي ا ت وهذا مما لا دليل عليه ومثله ما ينشر من ذكر فضائل لشعبان و إ ر س ا ل الاحاديث في هذا الباب و ل ي ل ة النصف منه ووقوع ا ل ع ب ا د ة فيه وفضلها ولا يصح كما سبق إ ل ا الصيام فاحفظوا عباد الله من نشر فتحفظوا عباد الله من نشر الرسائل و ل ا ح ا د ي ث التي لا أ ص ل لها ولا ص ح ة ولا دلائل واجعلوا على بالكم ليس كل مريد للخير مصيب له ومما شاع وعند ا ل ع ا م ة ذاع اعتقاد أ ن شعبان يكفر فيه الموت ولهذا يقال له شهر الموت هو الفواجع وهذا تصور خاص لا دليل عليه والموت إ ن م هو من ا خ ر ا ا ا ف ت ت و و ل ه ا ا ت إذ ل م و ا لا ح و ل ث و و ا ا ف ج ع و ا ل ك و ا ر ث إنما ه و ب ع له م ا ل ل س بالشهور ح ن ه وحده و ا م و ت لا علاقة له ل ا ب و ا ل أ ي ا م والامكنه أ م ك نتم و ل أ ع و ا نعم قد ت ث الحوالث ر شهر والوفيات و في د ش ر لكثرة الرحلات و ا ل ت ن ق ل ا ت و غ ي ر ذلك ل و ا ل ك ن كل شيء بقدر ومن الناس أ ي ه ا الناس من يصف شعبان بالشهر القصير وهذا في ا ل ح ق ي ق ة ليس بصحيح فهو كغيره لا ينقص ولا يزيد ه ل علمتم أ ن شعبان صار سبعا وعشرين أ و ثمانيا وعشرين ف أ ي ا م ه ثلاثون أ و تسع وعشرون وساعاته أ ر ب ع وعشرون ولكن ا ل غ ف ل ة واشتغال البال وذهول الحال و ا ل أ م ن وراحه البال تمضي ا ل أ ي ا م سراعا وتنقضي و ت به تباعا دون شعور و إ ح س ا س فهو شهر يغفل عنه الناس وشهر يغفل فيه الناس ومما موقف وخطب وهو تحويل القبلة من بيت المقدسين الكعبة المشرفة وكان تحويله وامتحانا للمؤمنين صدق صدقا ومحب عظيم جسيم العلم من المقدس المشرفة للمؤمنين شعبان ألا القبلة الكعبة اختبارا صدقا حدث عند في بيت بعض أهل إلى ح ب ه ورضاء و ف ت ن ة للمنافقين والمرتابين شكا وارتيابا فقال سبحانه مجيبا عن قوله ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قال وما جعلنا ا ل ق ب ل ة التي كانوا عليها إ ل ا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على ع ا ن السنة إخوة و ا ل ق ر فارض آ ن ش ه ر رمضان بل بلغني الله واياكم شهر الفرقان على حسن حال واتم ابان فاجتهدوا بارك الله فيكم واعمروا اوقاتكم استعدوا في دينكم ودنياكم لاخراكم فشعبان كغيره من الشهور سريع الانقضاء والذهاب ونشئوا اولادكم على فعل الخير وحب السنه والكتاب وكان السلف يعنون بشهر شعبان بالعباده عموما ويسمونه شهر القراء والعباده كان حبيب ا بن أ ب ي ثابت حين دخل شعبان قال هذا شهر القراء وكان سلمه بن كهين يقول كان يقال شهر شعبان شهر القراء وكان ع م ر بن قيس الملائي اذا دخل شعبان أ غ ل ق حانوته وتفرغ ل ق ر ا ء ة القران والسر في هذا ليعتاد التلاوه وتسهل عليه القراءه حتى إ ذ ا دخل شهر القراءه و إ ذ ا هو قد عود نفسه ا ل ق ر ا ء ة بل كان بعضهم عباد الله يخرج زكاته فيه تقويه للضعيف والمسكين على شهر الصيام وسد حاجاتهم ومتطلباتهم للتفرغ ل ل ع ب ا د ة و ا ل ط ا ع ة و ت ه ي ئ ة النفوس للعمل الصالح و ا ل ع ب ا د ة كل ذلك احبتي في الله ليحصل التاهب والاستعداد لتلقي رمضان وترويض النفس بذلك على ط ا ع ة الرحمن وتهيئتها و ت ع و ي د ه ا على ا ل ع ب ا د ة و ا ل إ ي م ا ن مضى رجب وما احسنت فيه وهذا شهر شعبان المبارك فيا من ضيع ا ل أ و ق ا ت جهلا بحرمتها أ ف ق واحذر بوارك فسوف تفارق لذات قهرا فسوف تفارق لذات قهرا ويخلي الموت ف ر ه ا منك دارك فسوف تفارق ل ل ذ ا ت قهرا ويخلي الموت ف ر ه ا منك دارك ندارك ما استطعت من الخطايا ب ت و ب ة مخلص واجعل مدارك على, على طلب ا ل س ل ا م ة من جحيم فخير د و ي الجرائم من تدارك هذا وأسأل الله دينه كلمته دينه وشرعه اللهم أعذر الكريم العرش العظيم أنصار الإسلام والمسلمين السلك والمشر وأسأل وأن وأن وأن وأذل أن يعلي يجعلني يأكل رب ينصر من ودمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين اللهم يا من هو الاول و ا ل آ خ ر والظاهر والباطن يا من هو على كل شيء قدير و ب ا ل إ ج ا ب ه جدير يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم في سوريا اللهم انصرهم في القصير يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا اللهم ارفع رايه التوحيد و ا ل س ن ة اللهم ارفع رايه التوحيد و ا ل س ن ة اللهم يا حي يا قيوم اللهم اغث اخواننا بالنصر العاجل اللهم اغث اخواننا بالنصر العاجل اللهم صن ع ر ا ض ه م ووحد صفوفهم واجمع شملهم وقو ايمانهم وسدد رايهم وصوب شهامهم واحفظ عليهم أ ب د ا ن ه م وعقولهم واديانهم و و أ م اللهم ه وبيوتهم م و و أ ا د و د ي اشف ر والإكرام ه اللهم م يا ذا الجلال مرضاهم وارحم موتاهم واجبر مصابهم وتقبل شهداهم وفك ت ق ب ل شهداهم و أ س ر ا ه م اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه ة ا ل ل اللهم انصرهم على ا ل ر ا ف ض ة الحاقدين اللهم انصرهم على ا ل ر ا ف ض ة الحاقدين اللهم انصرهم على اليهود المعتدين اللهم انصرهم على ا ل ط غ ا ة الظالمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم يا مغيث و ا غ ذ ه م بجا ل ل ه م يا مغيث ا غ ذ ه م بالمي اللهم يا مغيث ا غ ذ ه م بالنصر العاجل يا ذا ل ج ل ا ل و ا ل ا ك ا م يا حي يا قيوم. اللهم و ف ق ن ا لما القول من ا تحب وترضى و ل ع م ل و ا لنا ي ة و ل اللهم اجعلنا ه د وللمسلمين والمسلمات من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل ل ب اللهم ء عافية ا هيا لنا من أ م ر ن ا رشدا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل و ا ل ن ي ة والهدى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين و ر ح م موتانا وموتى المسلمين واقض الدين عن المدينين ونفس كرب المكروبين وكن للمحتاجين والمعوذين والفقراء والمساكين والمظلومين والمتزوجين يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم وفقنا لفعل الخيرات God. وترك اللهم م امنا وحب ا ل في دورنا واوطاننا اللهم امنا في دورنا و أ و ط ا ن ن ا و أ ص ل ح ا م ت ن ا وولاه أ أ م و ر ن ا ووفق ل ي أ م ر ن ا لما تحب و ت ن ظ ى وخذ بناصيته للبر والتقوى واجعلنا وإياه واياكم ي و من ا و ل النهى ومن أ ه ل ا ل ط غ ا و اللهم و ا ل ت ق و م يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام لا تفرق جمعنا هذا إ ل ا مما الا بذنب مغفور وسعي مشكور و ت ج ا ر ة لن تبور من تحمل حماله أو الدين كاهلة أو كان الهم والغم والمرض ملازمة اللهم سد فقرة وقضي دينة واشف مرضه وأذهب همه الدين كان دينه أثقل كاهله واشف فقره واذهب أو أو وقضي وغم سد ا ه م يا ذا ل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م يا حي يا قيوم اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم اللهم اسكنهم الفردوس ا ل أ ع ل ى يا علي يا اعلى اللهم اسكنهم الفردوس ا ل أ ع ل ى يا علي يا أ ع ل ى يا ذا ا ل ج ن ا ن و ا ل إ ك م ا م يا حي يا قيوم واجعل أ ي ا م ن ا ا ل ق ا د م ة خير من أ ي ا م ن ا ا ل م ا ض ي ة أ ن س ا وانشراحا أ م ن ا و إ ي م ا ن ا ص ح ة و ع ا ف ي ة وتقى يا ذا الفضل والجود والمن والعطاء سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين